هذا مجلس جديد نواصل من خلاله إن شاء الله تبارك وتعالى تدارس كلام ربنا سبحانه وبحمده ومن خلال القراءه في كتاب المهذب المنير بعد الاستماع إلى التلاوة للجزء المقرر بإذن الله تبارك وتعالى تفضل الشيخ بعويدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتلتم نفسا ثم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادَّ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 فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا عناد الله ليشتروا به ثمنًا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون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 لا ما كسب سيئته وأحقت به خطيئته، بلا ما كتب سيئته وأحقت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء. جَنَّتِهِمْ فِيهَا نعم بارك حسبك بارك الله فيك انفع الله بك وطيب الله وانفسك الله خير قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالَ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به قال هذا قول ابن عباس وبالعالية ومجاهد وقتاد وعطاء الخراساني وابن زيد مقاتل وفي معنى بما فتح الله عليكم قولان أحدهما قال أحدهما <تصفيق> بما قضى الله عليكم قضى يعني حكم هنا يعني بما قضى الله عليكم أو بما حكم عليكم طبعا حكم الله عليهم بعذاب, بعذاب ذكره ربنا في الدنيا وفي الآخرة قال والفتح القضاء ومن قول الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين, افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتخير خير الفاتحين أي خير الحاكمين وكذلك من قوله تعالى ثم يفتح الله بيننا بالحق وهو الفتاح العليم هذا كله الفتح هنا بمعنى القضاء والحكم طيب قال السد عن الشيخ كان ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين بما عذبوا به فقال بعض من بعض أتحدثون بما فتح الله عليكم من العذاب يعني بما حكم عليكم بما العذاب ليقولوا نحن احب إلى الله منكم وأكرموا على الله منكم والثاني أن معناه بما علمكم الله قال ابن عباس أبو علي وقتاد الذي فتحه عليهم ما أنزله من التوراة في صفة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى هنا تحدثون بما فتح الله عليكم بما علمكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وقال مقاتل كان المسلم يلقى حليفة أو أهاه من الرضاعة من اليهود فيسأله أتجدون محمدا في كتابكم؟ فيقولون نعم إنه الحق فسمع كعب بن الأشرف وغيره فقالوا لليهود في السر أتحدثون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بما فتح الله عليكم أي بما بين لكم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ليخاصموكم به عند ربكم باعترافكم أنه نبي أفلا تعقلون أن هذا حجة عليكم قال قوله تعالى عند ربكم فيه قولا أهلهم أنه بمعنى في حكم ربكم كقوله تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون وذان أنه أراد بي يوم القيامة نعم تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون قال وقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وهذا التوبيخ لهم وهذا الاستفام لتوبيخهم وتقرعهم وضح إنكارا عليهم أن الله تعالى اطلع على سرهم وعلى نيتهم قالوا في الموسوعة عن أبي من طريق الربيع بن أنس في قوله تعالى أولى يعلمون أن الله يعلم ما يسرّون، يعني ما أسرّ من كفرين بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به، وهم يجدونه مكتوبا عندهم، وما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا قال المصنف: قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانية وإنهم إلا يظنون. أنا أريدك تركز في هذه القسمة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قبل هذه الآية علماء واضح علماء ذلك الزمان طبعا هذا تحريف وأنهم لا يؤمنون وأنهم يعلمون الحق ولا يتبعون ثم قال ربنا ومنهم أي من اليهود يقول المصنف والامي الذي لا يكتب ولا يقرأ إذا نصي في الأول الرؤساء الكلام المقلدين وهكذا القرآن يذم الرؤوس ويذم الأتباع في الباطن ويكفر الرغوص ويكفر الاتباع في الباطل وذم لهم جميعا وهذا من أول القرآن الأخير صورة مقرأة مليئة من هذا وذلك من أنواع الشرك شرك اتباع طاعة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب فالشاهد هنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال ومنهم أميون يعني يهود هذا صنف ومنهم يعني بعضهم كثير غلبهم عوام. قال ربنا لا يعلمون الكتاب إلا أماني قوله الأمي هنا قال الذي لا يكتب ولا أقرأ هذا المشهور ومن حيث الاشتقاق اشتقاق الأمية قيل نسبة للأم يعني وذا ما لو اطبلوا جماعنا الاشتقاق لغة أن الأمي منسوب الياء في ياء النسبة أمي فياء في ياء النسبة فهو منسوب إلى أمهي وكأن المعنى أنه على أصل ولادته من أمه والمعلوم أن النسان لما يولد يولد لا, يدع لا, يدع لا يعرف التعليم من حيث الكتابة والقراءة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كلمة لا تعلمون شيئا يعني العلم الكسبي الذي يتعلق بالتعليم من حيث الكتابة من حيث القراءة نسان لما يولد لا يعرف فقيل للأمي أمي نسبه في الاشتقاق إلى امي المراد بذلك ظرف الولادة فهذا المشهور في دلالة الأم الذي لا يكتب ولا ولا يقرأ إذن ومنهم أميون هذا المعنى العام لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال أحدها يعني في الأماني أنها أكاذيب أنها الأكاذيب وضع ولذلك القول هنا لا يعلمون الكتاب يعني لا يقرأون الكتاب لا يكتبون الكتاب ما عندهم لا كتاب ولا قراءة إلا أماني يكون هذا استثناء منقطع هنا يعني بمعنى لكن لكن أماني أي أماني ثابتة لهم بالأكاذيب وضع استثناء دائما في القرآن إما يكون متصل إما يكون منقطعا المنقطع يكون معنى لكن يسموه يسمى الاستثناء المنقطع الذي على معنى لكن لكن التي فيها, فيها إثبات حكم آخر مخالف لما تقدم يعني هم أميون لا يعلمون الكتاب لا يقرؤون ولا يكتبون لكن ما الذي ما علمهم من الكتاب ما حظهم قال لكن أماني المعنى الأول أماني يعني يكون معناها الأكذيم هذا قول ابن عباس فيكون ليس لهم من الكتاب حظ إلا الأكذيم ما معنى الأكذيم يعني ما يكذب عليهم الرؤسة هذا حظهم. يكذب معلم يقولون الكتاب في كذا، قلنا عم في كذا. لا هو يقرأه، ولا هو يعلم ذي. ولكن قال رئيسه قاعد. هذا التقليد. هذا هو حقيقة التقليد. ولذا قال منصور المعجم رحمه الله لا فرق بين رجل يقلد وبهيمة تقاد. يعني البهيمة التي تقاد حيث ما ربطت وقفت. كذلك الذي يقلد. فقل له رئيسه هو لا يتبين لا حج ولا يعرف دليل ولا براء ولكن وثق في العالم لذلك قالوا لم نسبق أحبارنا بشيء في أثر بالعالية ما أمرون به اعتبرنا وما نهونا عنه انتهينا فهذا أصل شرك الطعاء عند هؤلاء فإذا قال لهم ليس نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة إنما نعت الذي موجود في التوراة كذا وكذا وكذا على جيهة الكذب صدقوه هذا المعنى إذا هم لا يعلمون الكتاب ولكن حظهم فيه الأكاذيب قال إلا أماني يولد إلا قولا يقولونه بأفواه كذبا وهذا قول مجد هذا قول مجد طيب قال والثاني أن الأمانية التلاوة الأماني ماذا؟ التلاوة يعني إلا ما يتلونه ونيصير معنا الأمية عدم الفقه وإذا قال فمعناه لا يعلمون فقه الكتاب انما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم فيكون مثلا يسمعون آيات تتلى عليهم ليس لهم فقه ولا واضح فحظ منها سماع من, من من الأحبار قال وهذا قول الكسائي وكأنه ذهب به لقول الله تعالى تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته نعم أي في قراءته طيب والثالث أن أمانيهم على الله قاله قتادح أمانيهم أمانيهم على الله يعني ما يعللون بي أنفسهم نحن ابناء الله واحباؤه، ستغفر لنا ذنوبنا لن تمسنا النار لأيام معدودة إلى غير ذلك يعني إرجاء الغالي الذي كانوا فيه أي نعم يزكون أنفسهم هذا كل من الأكاذيب طيب قولوا تعالى وإن هم إلا يظنون إن هنا نافيه إن تأتي شرطية تأتي معنى النفي بمعنى ما النافية أو ليس النافية وإن هم إلا يظنون أي وما هم إلا يظنون أي ليسوا على يقين قال مقاتل ليسوا على يقين فإن كذب, الرؤس فإن كذب الرؤساء أو صدقوا تابعوهم هذا حقيقة شرك الطاعة وضع ولذلك أروى بن جرير عن النفعي أنه قال في هذه الآية قال يشهدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالضم يعني الرؤساء يقولوا يسألونهم الرؤساء قلهم صحيح إنه هذا يعني الأوصاف أو الذي يذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة صحيح هذه الأوصاف فيه قل لا, لا ليست فيه ليست فيه ليس وهذا من آلي داود يغيرونهم الأوصاف يصدقونهم لا يرجع بنفسه ولا يطلب الحق بنفسه ولكن يرضى بما قال معظمه وهذا هو حقيقة الكفر في كل طائفة ولذلك تجد طريقة السلف بفضل الله تبارك وتعالى طريقة موافقة للقرآن يعني مبنية على طريقة القرآن قرآن يعلم التكفير في الطائفة إذا جاء المعظم وضعوا الكفر شرعوه وجاء المعظمين والمقلدين واتبعوهم عليه فإن القرآن يسمي الطائفة كلها باسم الكفر ويذم الرأس والذيل وهذا كما جاء هنا في خبر اليهود معنا في خبر النصارى وفي كل وأيضا مشرك العرب في كل أنواع الشرك وأنواع الكفر يذم الرؤوس والأتباع على الباطل، وذلك أولي الأتباع ذكرهم ربنا في آيات كثيرة وضع يسمون مرة يسمين ربنا أتبات إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتارة في أيات كثيرة يسمين ربنا تبارك وتعالى المصدعفين وضع يسمون المصدعفين وتارة يسمون السادة ربنا في الآية وما تقلب وجوههم في النار فيقولون ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل يعني هذا أطعنا سادتنا اطعناهم من قفر وكبراءنا فأضلون السبيل كذلك بما يسميهم القرآن المستضعفين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مقر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يُجَزَوْنَ إِلَّا ما كانوا يَعْمَلُونَ لا في هذا كثيره جدا سقصية القرآن هذه الطريقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هرقل شف الله الأصيق إلى هرقل, هرقل عظيم الروم رأسهم ماذا قال قال إسلم تسلم اسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت أبيت الإسلام لم يقل فعليك إذمك قال لا قال فإن عليك اسم الأريسين، أريسين ومؤكرون في اللحون، كما يقول الزهري. الفلاح اللح بالمسحات في بيزنطة ولا في، ومن في أرض رق التابع الإمبراطورية البيزنطية، فالذي يضرب القسطنطينية ولا في غيرها من أرض بيزنطة، الشام وورداك بال بالمسحات هذا ما يعرف شيء منني. لا تبع رق ال إيش قال العظيم؟ قال قال كذا خلاص يقول، تكرر وراه. لا عنده حجة ولا فهمان وأبله احمق ولا يدري شيء من شيء لكن رضي بدين كبرائه وسادته فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك إثم الأرسين الفلاح هذا الموجود في, في, في, في القسطنطينية أو في أرض الشام أو في غيرها مما يعني وسعت له أرض الروم حينها فإن إثمه عليك معنى عنده إثم هو لكن أيضا أنت تتحمل إثم الرئاسة عفان الله وإياكم فهذا الأصل لذلك قلت لك لما تقرأ في كتب السنة تجد السلم يقولون الجهمية قفار مع أن الجهمية ليس مراد الرؤوس الجهمية كان هناك وناس عوام تبعوه يعني أيام المحنة مع أنه العوام لم يتبعوا الجهمية كثيرا لكن في بلد تبعوه في أفراد تبعوه في شرزمة تبعتهم وضع ولذلك أيام الجهمية لما تمكنت في امرأة جاءت قالت وهذه نحاج بها الزنادقها دجاجات الإرجاء وفئرانها في امرأة جاءت لقاضي شكت إليه قال زوجي يقول لا يقول ما يقول الخليفة طلقني منه فطلقها امرأة جهمية ولما فرق بين بينها وبين زوجها يعني شاع هذا فيها الحديث والعوام تدعي على الأمر ومن في تلك المرحلة خرج أحمد نصر خزاعي وراد يخلع الواثقة فهمت؟ يعني بحادثة واحدة امرأة تحكمت للزنادق في قانوني من الكنفري وهو خلق القرآن قصة موجودة في تاريخ بغداد فهمت؟ فمقصود ان العوام موجودين ولذلك اكبر دليل انه في عوام انه جاءت مسألة خلافية بين السلف هذول الجميع لو استتبناهم كيف نفعل معهم؟ فمن السلف من قال يستتاب الجميع ومن الكثير قال نستيب الكل ومنهم من قال يقتل الكل على أصل الزندقة أنا من زنادقة والزنادق لا يستجب وهذا مدى قياس مدى بهل المدينة كمالك وغيري رحمه الله ومنهم من قال بالتفصيل وهذه يحضر لي وجهين قال نقتل دعاتهم ونستجيب البقية إذا الدعات الرؤوس قال هؤلاء يقتلون فهمت أما البقية منهم العوام قال هؤلاء يستجيبون فهذا يدل على أنه السلف كانوا يعلموا لما عمّموا الكفر أنه في عوام جبعة الجميع العوام لما نقول بك يعني ليس معنا كفرة لكن فيه شر ذمان وإذلك إلى زمان لما صار للاعتزال أرض الاعتزال كان منحسرا ولم يكن لهم لا صولة ولا حتى في العامة وحتى الحاكم الجشمي في طبقات المعتزلة يشعد بأن العوام ليسوا على عقيدتهم قال لأن بني الأمية كانوا يفرضون جبرى والتشبيه يعني الجبر يقصد الإيمان بالقدر يقصد التوحيد وقتل الجميع فإذا قال العوام على ديننا أولئك لكن وجدت لهم قرى كبلخ مثلا شيء من, من من بعض البلاد ذكر لهم غلبة يعني بلخ هذه كانت اعتزالية عوام كثير في عوام أهل اعتزال وكان يمر بهم من واحد من أهل السنة يرمونه بالحجر هذه معروفة كانوا يرمون الهمداني وجماعة من الحديث يرمونهم بالحجر إذا مر عليهم واق على غير اعتقادهم فهمت القصة؟ فوجد عواض طيب الآن هل هذا السلف لما رأوا عواما أو مثلا بني عبيد القداح في عوام تبعاتهم القرامطة لما مسكوا البحرين وشرق الجزيرة من الأحساء وهذه وأسسوا دولة وأدخلوا مئة ألف من النساء معهم والرجال والأطفال والعوام أدخلوهم قصرا يعني في دينهم الباطني ما حد قالوا الله يا جماعة العوام غير الرؤوس لا نعلم هذا التفصيل لا يوجد هذا التفصيل أبدا والسلف لما أطلقوا تكثيرهم كفروا لا يريد السلف لما يقولوا الجميع كفار يريدون النظار رؤوس اليوم حتى الرؤوس لا يكفرونهم يقول تقام عليهم الحجة وحتى تزال الشبهة وكلام آخر هذه الطريقة طريقة محدثة في التكثير وهي طريقة متأثرة بالسياقات الكلامية عند الجاحظ خاصة في تفريق بين الرؤوس والأذيال إلى أن جاء بنحزم بن حزم يرفض حتى داعية البدع يعني تفريق السلف بين مبتدع داعية في مقام البدع غير المكفرة لما السلف يفرقون بين داعي للبدع وغير الداعية بن حزم يرفض هذا كلهم سواء الداعية وغير الداعية والرأس والذيل كلهم سواء فالعالم معذور بالتأويل والجاهل معذور بالجهل خلاص غلق غلقوا بهذا باب التكفير والتبديل العالم اذا تيت بعالم وقع بالكفر أكبر قلت متاول واذا تيت بجاهل طمطم طمطماني فعل الكفر الاكبر قلت جاهل هذا جاهل ومعذور بالجهل ويسوق لك أدلة التاويل وادله الجهل على انها أدلة ماذا على أن أدلة مانعه من التكفير لكن على تحقيقيه ليست مانعه بل صارفه لأصل التكفير يعني لا يوجد حتى احتمال انه ممكن نجد راس يكفر أو نجد عام يكفر وإذا بعض هؤلاء وأنا طرحت هذه مرة سؤال عليهم قلت لهم طيب أنتم تقولون نحن أولا الأشعارية نقيم الحجة طبعا بعضهم قلت حتى تقام الحجة أنا أطرح سؤال من عبد الله بن سعيد بن كلاب سميت لهم أسماء إلى بالحسن الأشعري وأصحابه الباهي وغيره ما بعد هؤلاء الباقي اللانو بن فرق وما بعد هؤلاء ما بعد الجوين يلغز إلى أن تصل إلى السنوسي صعب سنوسيات الصغرى والكبرى أخاتمة عقد الأشعرية في التأليف هذه ترى أمم كثيرة إيش عدد قليل يعني على الأقل يخرجوا معك 100 على الأقل تقدير إذا أنت مستحضر فيه شاعرة من ابن كله مع أنه كثير يعني شراح حديث ومفسرين وقضات وكذا يعني من جئة العدد لهم عدد خاصة في العصر المملوكي ما بعد ابن أيوب فعينت لكن إذا جيت جي تسأل تقول له هل هؤلاء خريج لواءة فيه نقول عنه كافر بعيني قامت عليه الحجة ما تهده يطبق الأهد ولا يطبق حتى على النظار حتى أكد لك على أنهم يكذبون لما يقولوا إقامة الحج النظار دعك من العوام النظار الذين وضعوا البدعة وصهوها هل تقول له طيب ابن كلاب يغفر لا ابن كلاب لا يغفر جهني التنفير لما أحمد جهامه لتنفيرا كما يقول ابن تيميه ليست كفيرا طيب أبو الحسن أشهد أبو الحاسر أشهد يتاب أبو الحاسر أشهد يتاب. تابعوا إلا في الإبانة طبلي إبانة في التجام. والله يعني عرضوا السنة مجمل في السنة والتفصيل ولو أخطاء وكذا لكنه أحسن حال. البعض قال إنام من إن أمة آل سل طاي والباهي لي تلميده. والله ما سبقنا أحد شق فيه. عبد الله بن مجاهد الطائي تلميده وبعدين والباقي لاني عالم من علماء المسلمين ومن فورك عالم من علماء المسلمين طيب وتلميذ هؤلاء تصل البيهقي بعدين الجويني القشيري كل ما تسميه لواحد تقول لك عالم العلماء المسلمين له زلات إذن ما يكفر أحد هؤلاء النظار جنهم يعظيموا السلفية وعاصرهم يعظيمونهم ممكن بعضهم يتحرج من الرازي قد تجد الرازي يطعن فيه كذا لأن الرازي يشتغل بالسحر وتخلف الردة بعبادة النجوم وكذا وبعضهم ممكن يقول تاب لكن الأسماء الغير الرازي الجويني الغزالي هؤلاء يعدونهم اهمه للمسلمين وحجه الإسلام وهذا حال عام لذلك القضية ليست قضية ماذا؟ القضية ليست قضية إقامة حجة وإذاك أنا أقول لك مسألة أضيفها للبحث أيضا أشت البحث اليوم قائم النووي من النووي والإمام النووي ترى النووي إذا وضعته في سياق الشعر يعني في سياق المتكلمين سيخرج مقلد يعني النووي هو داخل في قول الله تبارك وتعالى في الزنادق لما يقولون يوم القيامه لولا انتم لكنا مؤمنين واضح لولا انتم لكنا مؤمنين لولا لو وجودكم وتضليلكم لكنا مؤمنين النووي هو نفسه مخلد هو لا يعرض نفسه ناظر انتبه المظهر هم الذين صاغوا البدع يعني مثلا لمسات البقلاني في المذهب الأشعري واضح ابن فورق لمسات واضح سواء في تقريب اصول معينه في تقريبها الجويني الرازي القشي هؤلاء لهم بصمه في المذهب ما بصمة النووي ما عنده ولا بصمة هذا إنسان يتبع إنما عنده اختيار مرة يختار التفويض مرة يختار نوع من التأويل فهو يختار ضمن سياق النظار الذين شرعوا البدعة فهو مقلد لهم لذلك اجتهدوا دائما في كتبه يقول قال أصحابنا قال المتكلمون ابن حجر مثل يقول قال حذاق المتكلمين قال بعض أهل الكلام هكذا لماذا يعزو إلى هؤلاء هذين يقلدهم فإذا هو نفسه القضية لو أنك أنت تريد تكشف هذا الشخص لأمامك لا تأتيه بالمقلد كالنووي بن حجر وغيره ولكن إيتي له بالذين شرعوا الضلالة حتى أن أنا أعرفك شرعوا الضلالة يعني كتبوا في المعقول الكلامي هم الذين أسسوا لذا الدين تبعا لغيرهم فإذا جئت قلت له تقول ماذا تسأله ما تقول فابن فورك هل هو جهمي هل هو مبتدي هل كافر هل من أهل السنة؟ سأقول لك لا ما يكفر بل سلطان العميري الذي يمثل في رأس الحرقيين صاحب نظرية الإعذار الحزمي مجددها في هذا الزمن قال أحسن واحد عرف هذا في كتابه التوحيد قال أحسن واحد عرف العبادة هو من فورك من الأخير أحسن واحد عرف العبادة وضبط العبادة رجل جهبي خير مسألة خطيرة هذه خطيرة جدا جماعة لذلك هؤلاء حتى تكشفهم يعني حتى ما نبقوا طولوا البحث وكذا لا تسألوا ولا واحد مره قبل فترة ممكن أكثر من أسبوعين بعثي مناظرة بين شخصين بين رجل قل له أبو البراء ورجل قل له أبو السيف تناضرو في النووي وبعث لي بديف قال ما علق عليها وكذا حقيقة المناضرة أول ما فتحت الصفحات الأولى بدأوا يتناقشون في حديث مس أول من حجر في الفتح وكذا طبعا هذا كله من الأخطاء أنا لا أناقش كلاب حجر ولا النووي أنا أسألك سؤال ماذا تقول في عبد الله بن سعيد بن كلاب فقط هذا يكشف لك أن عبد الله بن سعيد بن كلاب بدعاوا أحمد وجهادمه الحارس محسن يجهادمه أحمد في هؤلاء لا لم يتجاهمه ما ما ما أسألك على النووي يعني ذهاؤه ليس جميعا عندك اللي هو متكلموا في مسلا ما أنت تقول ما سبقكم أحد ما تكلموا أحمد أحد طيب هؤلاء ماذا تقول فيه؟ عبد الله بن سعيد مكلاب قلك إمام خلاص التالي لأن عبد الله بن سعيد مكلاب كوزن شارع بدعة كفري كوزن ما عنده تلك التجهومات الكثيرة إذا ما بمن جاء بعد ذلك وصوله نعم متجهم أو كذا لكن ما عنده تفريعات الكثيرة كما تجد مثلا عند الرازي أو عند نفسه أو تجد عند ابن فورك أو تجد عند وغير ذلك ومع ذلك يعني الإمام احمد رحمه الله جهمه وجاء الحارث المحاسبي وجهما ولا جميعا قال انهم جهميه وكان ينها الاوام عن جب جلسه فضلا عن طلبة العلم والشيوخ فنحن اليوم يعني إشكالية هؤلاء ليست قضيه والله من سبقك ويجيني بعالم والعالم الفناني قال ما قال هذا كله من تضيع الوقت اشكاليه هؤلاء باختصار مع مذهب السلف المبني على القران والسنه في التكثير هذه القضية هو عنده تصور مدام هذا رجل مقلد لا يكفر مدام رجل احسن الظن بأناس يحسبهم على خير أيسا يكفر هؤلاء بهذا العقلية الحزمية الإعذارية لو انهم ادركوا الذين كفروا كما نقرأنا في الأميين احسن الظن بالرؤساء لا ناقشوا فيهم الجاهظ ناقش فيه في الآخرة قال هذا الأميين لا يعذبون في الآخرة هذا الجحذ قل غير معاند فكفره الناس وحتى أصحابه قالوا قوله باطل وردوا عليه وشدوا وشدوا عليه في ذلك مع أن الجاحظ رقم ليس سهلا في المعتزلة بل هو لسانهم الأدبي حتى قال بعض المعتزلة إما الجاحظ أحاط مذهبنا بلسانه خطيب مثل الخطيب اللي يكون مفوه مع أن ليس بحجة في اللغة عكس ما يظن كثير من الأدباء في إجماع نقول الأزهري في تهديب اللغة أن زعلب غيره أن الجحذ ليس مأمونا في اللغة ليس صدوق لا في اللغة ولا في غيرها لا في دينه وثبت عنه ترك الصلاة المهم هذا موضوع آخر الشاهد مع ذلك لما قال هذه القول هذا الأميين لو تسأل الجحذ قلوا ما حكم الأميين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني قل لك الجحذ كفار في الدنيا ولا. قلوا في الآخرة قل لك عندهم مسالك الادراك يعرف الحق من الباطل فبالتالي اولى لا يعذبون في الاخره ينفي عنهم بالتعذيب كفارهم ناس ابن حزم لما جاء اراد يخرج من هذا المذهب بحيله فقال لو تسأل ابن حزم قل الاميين هؤلاء كفار قال الكفار وفي الدنيا يقول لكم معذبين انما هذا جاء فيهم من لكن انا كلامي على من ينتسب للاسلام شوف ابن حزم هو على نفسه في الفيصل قال طيب لو أتاني شخص قال ويحسبون أن يحسنون صنع وكذا نقول هذه نزلت فيه وناس كفار أصليين لكن أنا كلامي في المسل الذي ينتسب للإسلام ويفعل الكفر وهذا الإراد كرره غير واحد منه حتى السلطان العميري في كتابه وشكالية الإعذار بالجهل وحقيقة هذا باطل من القول وزور من وجوه كثيرة ممكن ننقر وجهي فقط هنا في هذا المقام الوجه الأول أن هذا الكلام نقي طريقة السلف إن السلف أتوا بآيات نزلت في اليهود والنصارى وأنزلوها لأهل البدع غير المكفرة كما أنزل السلف آيات كثيرة في الخوارج ويحسبون أنهم يحسنون صنعة نزل علي رضي الله عنه في الخوارج وخوارج علي رضي الله عنه هو نفسه لم يكفره فإذا نزلت على الخوارج وهم أخفوا شرا من الجهمية فهي نزولة في الجهمية من باب أولى يعني شوفنا نعطيك مثال في تاريخ طبري واحد من الخوارج بعث رساله لواحد من الخوارج شبيب شبيب احد رؤس خوارج كتب لبعض اصحابه يسلم يثبتهم يعني رساله ماذا قال لهم فيها قال يا اخواني قد قلم سلام الله عليكم قال اسال الله انظر ما يقول هذا الخارجي الاول في زمان علي رضي الله عنه بعد ما النهروان عفوا بعد النهروان يعني في الخلافه الاولى يعني بدايه الاسلام بعد النهروان يقول يا يا اخواني بعدما سلم عليهم قال أسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه هذا الخوارج الأوائي الخوارج القدامة كانوا ينوبر نظر للوجه الله سبحانه وتعالى ولذلك جمع جاء الخوارج من يقول الملطي خوارج المتأخرين لمنهم الإبضية قال فأما يقول الملطي فأما خوارج هذا الزمان فهم معتزين مع ضحا صاروا معتزين يعني الخوارج ليؤمنوا بالنظر لوجه الله علي ربي الله عنه ونزل عليهم آيات ويحسبون أنه يحسنون صنع قال منهم أهل حرورة وليس كفار كيف ما تتنزل في الجميع وهذا المؤمنين قل لك طيب قول الصحابة ليس حجم أو عنده ضلالات طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند أحمد من أيثة بسعيد الخضري بسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم سيئتي من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ذاك الذي يخصف نعله فلما لجفته فإذا هو علي رضي الله عنه فعلي من أعلم الناس بتاويل القرآن وتنزيله وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي رضي الله عنه ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت الله أكبر ونزل آية الكهف في الخوارج ترى هذا مسلك كثير يعني أنا أعطيتك نموذج واحد للاختصار الشيء الثاني يرد هذه الضلاله قصة أصحاب العجل فأصحاب العجل كانوا مسلمين وفعلوا الشرك هل عذروا بالتأويد؟ في من أضلهم على أصل ابن حزم يعذرون هم ما فعلوه قصدا للكفر وإنما فعلوه تلبيساً من الغير وهذا النوع يعذره ابن حزم وأضلهم السامري على أصل هل عذروا ابدا قال ربنا اتخذوه وكانوا ظالمين يعني مشركين ولو واحد قال عباد العجل مسلمين ما حكمه انا دائما اسال هذا السؤال جماعه اللي تقول لك العاذر في تفصيل ونايملي على بطنه طيب واحد جاء وقال عباد العجل يعبد العجل لما عبدوه هم مسلمون معذورون بالجهل ما حكمه ليس كافر مكذب الكتاب الله ما الفرق بين من عبد عجل او عبد قبر ايش الفرق ما هو الفرق نريد أعطيني فرقا مؤثرا في الحكم بين عباد البقر وعباد القبر ما في فرق نفس الأمر قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت الرجل كان مسلم قبل ساعة تخل الجنة قال كلاما ما أظن أن تبيد هذه أبدا كذب بالبعد قال كلمة كفر فصاحبه قال له أكفرت بالذي خلقت في الحال ما حكم هذا الشخص؟ هذا مسلم وممكن وقالها من باب الجهل من باب كما تقولون أنتم قلوا ممكن جاهل ممكن كذا أين الشروط أين الموانع هذا أصل ظاهر كفر بالبعض كفر بشر فلذلك أنت ستضع نفسك أمام الآيات الوالدة في المرتدين في القرآن إبليس كان مسلما. بل كان من له درجة في الجنة عالية كان خازم خزان الجنة طيب لما أبى كفر هذه الردة بالامر وباعوا ارتد كلمه بدعاء بمظاهره المشركين على المسلمين بالدعاء كفر رجد اين الشروطين المونه في كثير افراد امم ارتدت اصحاب السابق الى اخره ناس مسلمين هؤلاء حتقول انت لا هذو كفار اصليين لا ننزل الايه نحن نتكلم عن المسلمين يفعلوا الشرك وهؤلاء مسلمون فعلوا كفر وكفر نفس الامر تاتي ايضا زمان أبي بكر منعي الزكاة متبعي مسيلمة وهكذا تاريخ الردة في الأمة أفرادا وجماعات لا يعلم أحد استوقف من تكفير طائفة أو معين في الكفر الظاهر بسبب الذي تسمونه شروط لموانع هذا ماذا بحادث وتطبيقات آلي تدلك على أنهم أرادوا إلغاء التكفير من أصله اجعلوه باب مسدود وذلك أنا قلت لك لما يجيك شخص يقول لك هؤلاء يكفرون لك أن يستثنون بعض الأفراد قل له الأهدي قل له هؤلاء يستثنون بعض الأفراد أعطيني الذين كفروا لا يوجد نهائيا لا يوجد بل أزيدك أمرا وليس سر الذي أحكيه ليس عندهم تبديع أتحدى واحد فيهم قولي ابن كلاب ومتدع قليل جدا وممكن من تجد يبدع ابن كلاب أما خاصة من له كتاب. أو شهرة علمية حاضرة عند المعاصرين بمجون أو يقرؤون عنه لا يبدعونه أبداً فضل أن يكفروا ولكن أقول لك عنده زلات وزلات في بحار الحسنات والماء إذا بلغ القلتي لم يحمل خبث هو أصلاً كله أعفنا الله المستعان أحسن الله وياكم لذلك الحفاظ مذهب السلف في غربة فتمسكوا به يرحمكم الله طيب ثم قال بعد ذلك فويل للقال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون طيب قال قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدلوا التوراة وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهذا قول ابن عباس وقتاده ابن زيد وسفيان نعم وهذا من صورة تحريف التبديل قلناها من قبل أن كتبوا كتبا وقالوا هي من عند الله وهذه تجدها ما يقول لك نسخ التوراة لذلك الإنجيل قول لك أربعة أنجيل الله أنزل الإنجيل واحد وذاك الإنجيل نحن نقول بأنه إنجيل واحد ما هو ليس أربعة وأنه إنجيل نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام ومحفوظ حفظ الله تبارك وتعالى ومحرف ليس هذا الإنجيل الذي أنزله الله والأما النصارى يقول لا الأناجيل كتبت بعد عيسى إحنا نقول بعد رفعه ما بعد صلبه قبحهم الله كفره بعد رفعه كل هذا يقول بعد عيسى كتبت الأناجيل بسنوات والذين كتبوها مشهورون لا يعرفون وصفة الكتاب وعن من تلقا ولا تعلم هم يشهدون بهذا ويأربعت أنجيل مرقص ومتوك هذه الأنجيل كلها يعني أربعة هذه طبعا نسميها أنجيلا مجازا يعني أو تولس عن شيء تقول يقول هذا وحنه من الله طيب وحنه من الله نزل على من على إسحاق إسحاق غير موجود على قولكم سكنها قلت مصليب وتأنس وكذا وذهب وفي القبر بعدين القيامة قامت قيامة تلات أيام وكذا هذا كله كذب وإفتراء وشرككم فهذا كله أكد لك ماذا أن مكتبة الكتب بأيديهم قالوا من عند الله قالوا من عند الله وهذا هو الكذب هذا الكفر تمام نفس الأمر اللي حكينا بالأمس يعني في التوراة نفس الصيام هذا من وجود تحرير لكن كتب الله تبارك وتعالى بدلها حفظ يعني محفوظة الكتب نفسها محفوظة وذلك ربنا تبارك وتعالى قال وذلك من صور الحفظ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون يعني أيضا من الأشياء التي تميلك التحريف أن القرآن كما ذكرت لك بالأمس ساق كثيرا من القصص والأخبار والأحكام من تلك الكتب على خلاف ما يقول أصحابها سواء كقصه سواء كحكم مثل الرجم مثلا فبين ربنا كثيرا من اختلاف ولئك اختلاف يعني عن عن الكتاب المنزل عليهم بالتحريف اختلفوا عن الكتاب بالتحريف أي خالفوا كتب كتبا أخرى مثنىت مضاهة لكلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله ثم قالوا هذا من عند الله وذلك الإمام الشافعي عنده كلمة الإمام الشافعي يقول كلمة مهمة مهمة جدا يقول الكذاب من المسلمين خفوا من من من من عموم اليهود والنصارى قلوا ذلك أن الكذاب من المسلمين هذا يكذب على الآدميين. والكذب كبير من الكبائر. قال لكن هؤلاء يكذبون على الله بلا شبهة جواد. فلذلك قال أقل واحد في المسلمين خيرهم من عموم المشركين. قل مشافه الشريف. صدق رحمه الله. قال فويل لهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدين ثم يقولون هذا من عند الله يشترب به ثمنا قليلا. أطلب الدنيا. هنا. فويل لهم مما كتبت أيديهم قلنا كل ويل في القرآن بمعنى النار وويل لهم مما يكسبون قال فيما يكسبون قولا حدوما أنه عمض ما كتبوا والثاني إثم ما فعلوا وفي الموسوعة عن أبي عياض عمر بن الأسود العنسي من طريق زيادة بن فياط قال ويل سيل من صديد في أصل جهنم وفي لفظ ويل واد في جهنم يسيل فيه صديدهم عن عمر مولى غفرة قال إذا سمعت الله يقول ويل في النار قلت وقال الزهري أخبارنا عبيد الله بن عبد الله بن عجبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا افلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم رواه البخاري في صحيح وذلك ربنا قالوا إن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب طبعا هم في جانب التحريف كان له صور التحريف ذكرنا بالأمس له صور منها أخبرنا ربنا في القرآن من صورة تحريف كتابة كتب ثم يقولون هذا من عند الله هذا صورة ظاهرة متفشية فيهم الثانية أنهم كانوا يترجمونها ترجمة محرفة هذا معنى وإن منهم لفريقا يلوون اللي هو القلب وحد يقلب الكلام يعني مثلا واحد يكون يتكلم مثلا بلغة الإنجليزية مثلا واخر يترجم عنه فيقلب كلامه يقلوا هذا لوا الكلام يلون ألسنتهم يعني يقلبون الكلام فهو الكلام مكتوب بالعبراني ويترجمون العربية كما قال ابو هريرة لما يترجمون العربية لأنه في وسط عرب في قبائل العرب قلوا لهم التوراه معناها كذا ومعناها كذا ومعناها كذا هذا يلون ألسنتهم يحرفون المعاني هذا يحرف معنوم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب هذا لما وهذا الحاصل في ترجمات القران الكريم ترجمه يعني ترجمة التفسير ترجمه المعاني فترجمه المعاني والتفسير أمريكا تدخلت بعد احداث سبتمبر المعروفه تدخلت في كثير من الدول التي تطبع المصحف بالترجمه أن تؤن الايات التي تتكلم على القتال والجهاد والتكفير وعدو الكفار تعدل ولذلك النسخ لو تقارن النسخ اللي كانت توزع في التسعينات نسخ الترجمة حتى لو دخلت على محرك البحث وكتبت النسخ القرآن الكريم المترجمة في التسعينات ستجد المعاني متغيرة بين الألفينات ما بعد 2001 ستجد في تغير خاصة 2007-2008 صار مثلا يركزوا على الآيات التي فيها الكلام ذي يا أيها الناس جعلنا إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وجعلناكم شعوبا وقبائل قل لك المعاني الإنسانية والتواصل الإنساني والإنيني. هكذا يعني يركز لك على هذه الأيات أما الآية لو فيها تكثير يصور لك التكثير على أنه جريمة من باب أنك أنت اختلفت معي تكثير اختلاف فقط اختلاف في الدين لسمبني على وعداوة ولا بغضاء ولا مو مو بوعد لا لا مبني يعني لاختلاف فقط لكن يركزوا أن الناس أمته واحد يقولك انظر ولو شاء الله ولا جمع هذه يقولك نعذر الله اختلاف الكون وكذا فهذه معاني الإنسانية والإلحادية غلبت في الترجمة بل بعض الترجمات إحنا حديثنا ببعض الإخوة إنه بعض التراجم فيها تجاهم يعني اللي أشرف عليها بعض الدول التي تتمنع قائد الجماعة مثل الترجمة مشفع للأزهر وغير ذلك تجد في التراجم نفسها الكلام عن عقيدة الجميع الله في كل مكان أو ليس له مكان تحريف صفات الصفات أن معاني مجازية رمزية إشارية هذا ولذلك دائما أقول ما قاله السف من لطف الله وتوفيقه للأعجم إذا أسلم أن يوفقه الله تعالى لمن يحمله على الإسلام والسنة هذا من لطف الله يبقى. لأنه حقيقة المد هذا يواجه بالتراجم هذه. ولذلك كل من أسلم من العجم نصيحتي إلى أن يتعلم العربية أسلوبا ما يبقى عند ليلى وطعام وأكل وأكل الباب وأشرب كذا وأفعل اللغة المرذولة أنا نسميها حتى يموجود عند العرب هذه اللغة ليست فقط عند العجم لغة مرذولة لابد يخرجوا من هذه اللغة المرذولة ويرقوا بأنفسهم إلى الأسلوب الأول باللسان يتعرب يتعربوا لا بد من التعرب وذلك من أسباب ضلال كثرة اتباع مثلا العجم للفرق الصوفية الغالية لما جاءهم باسم الفتوح والتجارة في بعض البلدان هو قلة فقه بالعربية كما قال الأصنعي أكثر من تزندق بالعراق لجهلين بالعربية هذا باب مهم جدا لا يغفل فهي نصيحة أوجيها وانتبهوا إزاكم الله خيرا فالمقصود أن هذا نوع من التحريف يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون أي كتبهم هي من عند الله وما هي من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون صلى الله عليه وسلم وفي روية ابن أبي حاتم في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في أثر به رحمه الله هو يقول أنه يقول ولا كرنا عرضنا أبو البخاري في كتاب التفسير قال التوراة والإنجيل على ما أنزل الله لم تغير منها حرف كذا يقول أبو النبية لعل هذه نسخ أن في نسخ محفوظة لكن هذه المحفوظة الآن نحن نقول موجود في الكنائس سواء الكنائس الكبرى كنائس الكبرى مثل أرثوذكس كنيس الكبرى مثلا في الإسكندرية أو كنيسة حبشة كانت تابع الإسكندرية أو الفاتيكان مثلا كاثوليك هذه النصرانية الأولى يعني الكتب الموجودة عندها محرفة وفي إضافات كثيرة وذلك اختلاف أسفار وتقبل النصارى الكاثوليك الفاتيكان للتحريف نقاد النص الإنجلي أو النص المحر كتاب المقدس معقوله النقاد في الكاثوليك يقبلون مسألة أنو في تحريف في تختلاف. المتعصبين هم نصارى العرب. هذه عندهم مسألة إنك إذا قلت في تحريف ولا في تختلاف نسخ لا ويعظم الأمر جدا. يعني شنو ده يعظم الأمر جدا؟ مع إنه في شهادات يعني أقل واحد في الـ في, الـ في الكنيسة صعد كتاب تاريخ الإنجيل كتاب اسمه تاريخ الإنجيل من الإسكندرية لبيزنطة كتاب موجود اف أثبت أنه هذا نصرياني. أثبت أنه اختلاف النسخ في النجيل الأربعة بين النسخ اليونانية وكذلك أن نقلت أكثر من لغة لأنزل نزل باعتقادنا بالسوريانية كما أنه التورات بالله العبراني فهم نقلوه من لسان لليساني إلى اليوناني وبعدين من اليوناني إلى الإنجليزي إلى العربي يعني مر بأطوار وما في نسخ أصليا جاهز كله ترفيق أقر أنه بين عشرة آلاف اختلاف <تصفيق> الله أكبر عسرة ألاب اختلاف تخيل هذا الانسان متعصب وكذاب ومجرم ويدافع للإنجيل بالباطل اكثر من قصة كم اختلاف عسرة ألاب المحققين من النقاد المحايدين وبعض النصارى ومن شغل التحقيق يقولوا أقل اختلاف أقل اختلاف وخمسين ألف هذا لو قلنا أقل وبعضهم قال على التحقيق إذا جا تينا بك ب بأصفار عند الحبش الحبش عندهم اثنين وثمانين صفر أكبر أو ثلاثة وثمانين أكبر كنيسة عندها أصفار لو جينا بالأصفار قلنا قالوا أك أكبر عدد يعني وصلوا له خمسمية ألف نصف مليون اختلاف هذا هو بعد نقول مقدس يعني في اختلاف كثير وبعدين يأتي وجوه القراءات في القرآن ويطلع عندك وجوه أداء تكلم في الحروف أنا، أتكلم عليك في الحروف نفسها خمسينية ألف ولا سند وجهالة الجامعين للتوراة يعني مشكلة كبيرة جدا لذلك في نسخ محفوظة قلنا هذه نسخة مذن كما جاف الأثر كعب الأحبار مطر بن والوراق أن منبه من أن يهدا له المهدي ولم وليس على وما ذلك على الله عز وجل يهدا لا ويستخرجه ويقيم بها الحجة يهود النصارى في زمان فلذلك هو يميل وابنبه إلا أن التوراة أنجيل على ما أنزله الله لم يغير منه ما قال لكن يضلون بالتحريف والتأويل نضعون معاني بديلة قال ويضلون بكتب يكتبونها, يقولون يكتبونها من أنفسهم يقولون هي من عند الله وما هي من عند الله قال وابنبه أما كتب الله التي أنزلها فإنها محفوظة لا تتبدل أي فهي تبقى كتب محفوظة لكن نقول نحن موجود في الكنائس الظاهر هذا كله من البحرف قد يقول بعض الناس وجدنا فيه شيء من الحق هذا اللي من الحق لا يعني أن نحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم لا الأطصال من تكذبون إذا كان شيء من الحق لا نجزب أنه أنزل الله لأنه ممكن تكلم به حكيم من حكمائهم رجل صالح منهم فيهم يعني يعتبروا مصالح ممكن قال كلمة حق قد يصدق يعني الكل ممكن يقول كلمة جحش أفهم يمزج 100 كذبة ممكنهم يقولوا كلمة حق يعني مثل لما تيجي في التوراة طبعا العهد القديم يسموه المحرف عند اليهود كلم الله موسى مباشرة كما يكلم الرجل صاحبه هذا موجود في التوراة هذا المعنى معنى المشافهة كفاها موجود في الآثار في المعنى هذا حق لكن نقول هذا أنزله الله أعبيه إلى موسى بعينه آمن نبيه كله من عند ربنا أي الحق الذي نزل أما هذا الذي كتبوه فلا تصدقوه ولا تكذبوه هذا النوع أما ما كان طعنا في الرب جل وعلا في أنبيائه كذبا افتراءا نقصا تحريفا وضح فيه التحريف هذا نجزم أنه مما صاغته أينهم الآثمة طيب قال الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا قلت معدودة قل اتخذتم, قل اتخذتم عند الله عهدا فلي الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون قولوا تعالى وقالوا لن تمسن النار إلا أياما معدودة وهم اليهود وفيما عنوا عنو بهذه الأيام قولان أحدهم أنهم أرادوا أربعين يوما للمدة لعبد في العجل قالوا ابن عباس وإكرمه و العالي العالية وسدي وصدوا ولماذا قدروا بأربعين فيه ثلاثة أقوى حدوا أنهم قالوا بين طرف جهنم مسيرة أربعين سنة ونحن نقطع مسيرة كل سنة في يوم ثم ينقض العذاب وتهلك النار قالوا ابن عباس تهلك النار الفناء وذلك القول بالفناء عقيدة يهودية بالمناسبة والثاني أنهم قالوا عتب علينا ربنا في أمر فأقسم لا يعذبانا أربعين ليلة ثم يدخلنا الجنة فلا تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلت القسم وهذا قول الحسن وأبو العالية والثالث أنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل قالهم مقاتل أما القول الثاني أن الايام المعدوده سبعة أيام وذلك لأن عندهم أن الدنيا سبعة ألاف سنة والناس يعذبون لكل ألف سنة يوما من أيام الدنيا ثم ينقطع العذاب لذلك القول بها لك النار منقطاع العذاب عقيدة يهودية الجنم من عند اليهود قالوا ابن عباس قوله تعالى قل أتغذتم عند الله عهدا أي عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار قال الله تعالى بلا من كسب ما وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال الزجاج بلا رد لقول لم تمس النار إلا هو معدودة رد هو بلا هو بعد النفي. هو بعد وقالوا لن تمسن هذا النفي بلا يعني اثبات فاذا جاءت بلا وسبقها نفي فتكون اثبات واضح اذا سبق بلا نفي فهي اثبات ف نقول ان بلا اثبات بعد نفي يعني المعنى بلا تمسكم هذا المعنى بلا تمسكم لا على الوجه الذي ذكرتم ولكن كما اخبر ربنا تعالى ما هو الذي اخبر به ربنا من كسب سيئه هنا من تكون مبتدأ من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار يوم فيها خالدون والصية ها هنا قال الشرك في قول ابن عباس وعكرمة وبوائل وبالعالي ومجايد وقتاد ومقاتل وأحاطت به خطيئته أحدقت به خطيئته أحدقت به وضح من الإحاطة قيل أحدقت به وقيل به بحسناته فأبطلتها قال عكرمة مات ولم يتوب منها وفي الموسوعه قال محمد بن إسحق حدثني محمد بن محمد إلى أن قال عن ابن عباس بلا من كسب سيئة أي عمل مثل أعمالكم شوف يعني الآية ليست خاصة باليهود كل من عمل بمثل أعماله يعني الشرك وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسن وقال ابن عباس أي من آمن بما كفرتم به في قول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصحات وليك أصحاب الجنة وفيها قالدون قال أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين في هذا ما يخبرهم أن الثواب وبالخير والشر مقيم على أهله لم انقطاع له أبدا لأنهم يقولوا تهذيكم حظت هنا الرد من جدا يا جماعة تأمل في القرآن ففيه كل علم ربنا قال فأولاك أصحاب النار هم فيها خالدون فأولاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اليهود يقول ندخل النار ثم تهلك النار ندخل النار سبعة أيام ثم ينقطع العذاب إذا انقطاع و هلك يعني فلأ النار إما بزوالها بالكلية وبانقطاع عذابها حينئذ يتوقف العذاب فقال ربنا ردا عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني لا تفنى النار أي لا تهلك ولا ينقطع عذابها نقف عند هذا سائلين الله تعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا